فمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما عطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما عطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناه وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا وَلَا تَجْعَلْهُ حُجَّةً عَلَيْنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَّاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هَمِّنَا وَغَمِّنَا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم أجمعين اللهم برحمتك أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين على أعدائك أعداء الدين اللهم انصرهم عاجلا غير آجل اللهم خذ بأيديهم يا رحمن يا رحيم اللهم إن أعداءهم لا يعجزونك بشيء وَأَرِنَ اللههُم م فيِيهِم معجَائبَ قُدْرَتِك وَخُذهُم أأَخْذَعَزيزٍ مُ قُتَدِر وَنعلهُم عبْرَةَ للمُعتَبرِين وَعظَةَ للمُتعظين يا قوَو ي عزيز. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا فتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إن ذنوبنا بلغت عنانا السماء ليس لنا غافر إلا أنت لا ملجأ منك إلا إليك اللهم ليس لنا أحد سواك إلهنا لجأنا إليك فلا تردنا عن باب جنابك خائبين اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واستجب دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر رقابنا من النار اللهم اجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام لياليه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا وزلاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة اللهم اجعلنا جميعا من المقبولين واجعلنا جميعا من المفلحين الفائزين ولا تردنا عن باب جنابك خائمين اللهم إن رددتنا فليس لنا إله سواك لا غافر لنا إلا أنت ولا مغيث لنا إلا أنت ولا معين لنا إلا أنت اللهم فاغفر ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور يا عفو يا غفور اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا ونساءنا ووفقهم جميعا لما تحبه وترضاه واجعلهم جميعا ممن يعملون بكتابك ويلتزمون بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضات وأصلح اللهم ولاة أمور المسلمين أجمعين وفقهم جميعا لتحكيم شرعك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 وقنا عذاب النار اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين